Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tazil al-kitab, laa ghaib fihi min alamin Am yaqoolu naftra?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 ثم سوَّه ونفَخَ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 بما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمْ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 في ميراث من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا